وخلق منها زوجها وبث من رمى رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاء إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما تَمَدَّنُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُبْثًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا صُنُدُقَاتٍ نَحْلَهُ فَانْطِبْن لَكُمْ عَن شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ وَانِيءَ أَمْرِيءًا وَلَا تُؤْتُ نتيجة على الله لكم قيامة وارزقون فيها وكسون وقولوا لهم قولاً معروفاً وبتن اليتامى حتى إذا بلغن كحفين أنستم منهم رجداً فإن أنستم منهم رجداً فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا